ما لي شغل بالسوق مرة كشوفك ما لي شغل بالسوق مرة كشوفك عطشان حفنة سنين ورؤى على شو عطشان حفنة سنين ورؤى على شو ما لي شغل بالسوق مرة ali shoul bisou maratashou atshan hat lesnin warou ala shou